الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فما زلنا مع او قد انهينا ما يتعلق باحكام تابع المنادى قال رحمه الله فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا فذو التاء مطلقا كيا طلحا ويا ثبا وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعف ضما وفتحا مضى ما يتعلق بتابع المناده وكان آخره مسألة يا زيد زيد اليعملات وهو تكرار المناده وذكرنا انه يجب في الأول الوجهان الضم والنصب ويجوز في ويجب في الثاني النصب وذكرنا بعض تخريج العلماء لهذه لهذه لهذين الوجهين شرع في بيان ما يجوز ما يتعلق بالمنادى من حيث الترخيم قال ويجوز ترخيم المنادى المعرفة قال يجوز فحكم الترخيم الجواز وليس الوجوب لكن هذا الجواز قد يقابله المنع في بعض الألفاظ فهذا الجواز بشروط ومعنى هذا أنه إذا انتفت الشروط ماذا يحصل؟ يحصل المنع لأن المنع هو الأصل المنع هو الأصل الأصل أن تنادي اللفظة بكامل أحرفها ولكن سمع عن العرب بوجه قياسي أو بوجه سماعي حذف بعض أحرف المنادة هذا الحذف فيه تفصيل إذا يجوز فالحكم هنا الجواز يقابله المنع اذا تفت هذه الشروط هذا الجواز ماخوذ من استعمال العرب والحكمة في ذلك في ما يظهر والله اعلم انه ل ل لا التخفيف هذا من باب التخفيف هذا هو المعروف ولهذا قال تخفيفا لكن المعنى البلاغي المعنى البلاغي ليس هذا الذي يقصدونه الحكمه اي البلاغه في ذلك او النكته هو تدليل المخاطب أو المنادى يعني بيان دلاله, دلاله على, على المنادي فأنت حينما المنادي حينما ينادي كقول الشاعر افاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت يا صرمي فاجملي فهذا لبيان دلالها عليه وتغنجها معه أو نحو هذا، فهذا من الناحية البلاغية في الترخيم. قال ويجوز ترخيم المنادى المعرفة، وعرف الترخيم بقوله حذف آخره. اولا ترخيم المنادى المعرفة فلا بد أن يكون معرفة. بد أن يكون معرفة هذه المعرفة أو هذا التعريف يحصل بماذا بأمرين يحصل بأمرين العلمية أو الإقبال والقصد فيحصل من هذا أن المنادى الذي يجوز ترخيمه هو العلم أو النكره المقصودة العلم إذن فهذا معرفة بالعالمية أو النكره المقصودة من أين أخذ هذا الحكم يجاب أخذ هذا الحكم من خلال كلام العرب من خلال استعمال العرب قال المنادى المعرفة إذا لا بد أن يكون منادة فلا يجوز ترخيم غير المنادة لا يجوز ترخيم لا يجوز أن تقول جاء جعفا وأنت تقصد جاء جعفر على أنك ترخم الفاعل أو ترخم المفعول تقول رأيت جعفا هذا خطأ إذا لا بد أن يكون هذا الباب في النداء ولهذا قال ولهذا ذكر الترخيم في باب في باب المنادى <تصفيق> قال المنادى المعرفة إذا العلماء يقولون في المعرفة أنها تكون بهذا بأمر العلمية والإقبال والقصد فهي العلم والنكراء المقصودة الترخيم هو حذف آخره إذا هو حذف والحذف معروف لكنه قال آخره اذا هذا الآخر قد يكون حرفا وقد يكون حرفين وقد يكون غير ذلك قد يكون جزء التركيب في المركب وإن كان هذا ترخيم الترخيم المركب لم يسمع عن العرب وبالتالي الأولى منعه الأولى منعه قال تخفيفا تخفيفا اي هذا الترخيم تصنعه العرب من باب التخفيف من باب التخفيف وذكرت ان هذا هذا الظاهر هذا الظاهر لماذا قالوا تخفيفا لان الظاهر في حذف كلام في حذف بعض الاحرف في عند كلام العرب هو ماذا التخفيف يقولون الاقتصاد اللغوي والفرار من الثقل والتخفيف هذه الاغراض معروفه عند العرب يحذفون أو ما يحصل من الاعلان أو نحو هذا ماذا يقولون من باب الاقتصاد اللغوي أو من باب التخفيف أو من باب الفرار من الثقل إلى هو الثقل بمعنى هذا يعني التخفيف فتخفيفا لكن هذا له وجه بلاغي كما ذكرت لكم وهذا ال ال ال ربما يظهر من خلال ماذا تتبع كلام العرب الذي حصل فيه التخفيف ابو ثين انك قد ملكت فاسجحي ألحق البيت افاطم مهلا بعض هذا التدلل الى غير ذلك فقال فذو التاء مطلقا ذو التاء المنادى على قسمين اما ان يكون اخره تاء واما ان يكون غير ذلك بغير تاء المنادى اما ان يكون اخره تاء التانيث هذا التانيث قد يكون تانيثا يعني ولو كان في الفاظ المذكر كطلحة وحمزه وقد يكون في الفاظ المؤنث كعائشة عائشه و آخره اخره تاء وقد يكون غير ذلك يعني بغير تاء فاذا كان اخره تاء اذا كان اخره تاء فالترخيم جائز فيه مطلقا يعني ماذا دون قيد لكن القيدان المذكوران اولا لا بد منهما وهما ماذا أن, ان يكون منادا طبعا وان يكون عالما واضح اما ان نقول قيد واحد اذا كنا نحن في باب المناده نتحدث في باب المناده فنقول ما كان اخره تاء يرخم مطلقا بشرط ماذا ان يكون عالما واضح او نقول يرخم ترخم اللفظة بشرطين أن تكون في معرض النداء وأن يكون آخرها تاء، فهذه تلخم مطلقا دون دون قيد أو بقيدين هذين هذين ذكرهم. فذو التاء مطلقا طلحة وثوبت طلحة اسم رجل وثوبات بمعنى الجماع ثوباء بمعنى الجماع، فهذه ثوبا هذه نكرة. لكن في حال القصد فقط يجوز ترخيمها اما في حال غير القصد فلا يجوز ترخيمها لانها ماذا نكره فلا بد من القصد فاذا ناديت جماعه معينه فيجوز ان ترخمها اما اذا ناديت هكذا مطلقا دون ان تعين فلا يجوز ترخيم فتقول يا ثبه واضح اما اذا ناديت وعينت وقصدت يا ثبه فهنا يجوز الترخيم تقول يا ثبات وطلح هذا علم واخره تاء فيجوز ترخيمه مطلقا والترخيم هنا بحذف ماذا حرف بحذف اخيره وهو حرف واحد فقط <تصفيق> اذا الى هنا نقول يجوز ترخيم المنادى بحذف تائه او بحذف الحرف الاخير اذا كان علما اخره تاء إذا كان عالم اخره تاء أو بالتفصيل نقول يجوز ترخيم المنادى بشرط أولا أن يكون معرفة ان يكون معرفة والمعرفة تكون بأمرين العالمية والقصد والإقبال ثم نقول إذا كان هذا المنادى المعرفة آخره تاء فيرخم مطلقا بحذف التاء يرخم مطلقا بحذف التاء هذا مراد المصنف الى هنا فتقول يا حمزه يا حمزه وتقول يا طلحه ويا عائشه ويا فاطمه لاحظوا هنا لم يشترط لم يشترط لم يشترط الا هذا لم يقل لا بد ان يكون ثلاث حروف او اربع لا مطلقا سواء كان من ثلاث احرف او من اربعه وغير ذلك اذا كان اخره تاء فيرخم مطلقا عائشه كم فيها من حرف خمسه يا عائشه يا عائشو فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا حمزه يا حمزو يا طلحه يا طلحو <تصفيق> يا عنتره يا عنتر إذن هذا يجوز ترخيمه مطلقا دون قيد <تصفيق> <تصفيق> مثلا المصنف بطلحة وثبا طلحه للعلم وثبا للنكره المقصوده فقال يا ثبا وأصله يا ثبت وقال يا طلحه وأصله يا طلحه لانه علم فيبنى على الضم قال وغيره غير ماذا ها نعم غير العلم الذي ينتهي او المعرفه المنادى المعرف الذي ينتهي بتاء تاني اذا قلت المنادى المعرف اما ان يكون اخره تاء اما ان يكون بغير تاء فاذا كان اخره تاء مضى فاذا كان غير ذلك يعني لم ينتهي بتاء فحكمه ما يلي فيجوز ترخيمه بشرط او بشروط يجوز ترخيمه المنادى المعرفه اذا كان اخره اه اذا لم يكن اخره تاء بشروط الأول ان يكون مبنيا على الضم ان يكون مبنيا على الضم من اين اخذنا هذا من قوله ضمه بشرط ضم ان يكون مبنيا على الضم الثاني ان يكون على من ان يكون علما من اين اخذنا هذا من عالميته الثالث ان يتجاوز ثلاثه احرف ان يتجاوز ثلاثه احرف, <تصفيق> أن, يتجاوز ثلاثة أحرف. <تصفيق> ان يتجاوز ثلاثه احرف لاحظوا هنا أن الشرط الأول وهو ماذا الضم هل يتحقق في الأول يتحقق واضح لكن أين يظهر في, المنا... في المنادى المعرفة في المنادى المعرفة الشرط الثاني وهو العالمية هل تتحقق في الأول تتحقق في الأول لكن بما أن العالمية قيدت هنا فماذا يخرج في المعرفة النكر المقصودة واضح الآن مجاوزته ثلاث أحرف هذا قيد عن الأول فالأول مطلقا سواء ثلاثة أو أكثر هنا قيد بأن يتجاوز ثلاثة أحرف قال رحمه الله كيا جعف. يا هذا نداء جعفو جعفر أصله جعفر ففي جعفر تحققت الأمور أربع أو الثلاث فهو مبني على الضم لأنه علم تقول يا جعفر وهو علم وهو علم نعم والشرط الثالث تجاوز او جاوز ثلاث احرف فهو من, من اربعه احرف فهنا يجوز ماذا يجوز ترخيمه والترخيم دائما حكمه الجواز في جميع الاحوال دائما حكمه الجواز يعني ان شئت ترخمه ان شئت تسرق يا جعفو قال ضما وفتحه ضما وفتحه ما معنى ضما وفتحه معناه ان العلم المرخم فيه وجهان العلم المرخم الذي لا ينتهي بتاء مربوطة فيه وجهان فيه وجهان ضم آخره وفتح آخره وسيأتي تفصيل ذلك سياتي تفصيل ذلك نعم ما زال ويحذف من نحو السلمة نعم في المنادى العلم الذي لا ينتهي بتاء بتاء تانث وتجاوز ثلاث احرف جاز فيه الترخيم وهو ان يحذف اخره اخره كم يحذف فيه حرف واحد يحذو فيه حرف واحد وما يحذو فيه حرفان سيأتي فيما بعد ولاحظ دائما حينما يطلق الآخر يطلق على الحرف الواحد فقط حينما يقول آخر الكلمه فنقصد به الحرف الأخير ولهذا في التعريف الإعراب يقولون تغيير أو آخر الكلمة اخر آخر نعم الذي هو محل البناء محل الإعراب وهذا الذي يحصل ويحصل في اواخر الكلمة فلما أطلق الكلام لو أطلق الكلام يحذف آخره مباشرة ينصرف الذهن إلى الحرف الأخير فقط ولكن يقال هنا كذلك أنه ذكر الآخر لماذا؟ في تعريف الترخيم أنه قد يشمل أكثر من حرف لكن شموله أكثر من حرف خروج عن أصل في الترخيم وإذا الأصل هو أن يحذف حرف واحد فقط لماذا؟ لأن الترخيم اصلا هو, ماذا؟ هو خروج عن الأصل إذ الأصل أن يذكر جميع أحرف الكلمة فأعيد المنادى المعرفة المنادى المعرفة نرى والتوضيح ذكرنا فيما سبق أن المنادى له حكمان. البناء والنصب البناء على ما يرفع به والنصب واضح البناء يكون في امرين في العلم وفي العالم المفرد والنكره غير المقصوده والنصب يكون في ماذا في المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده واضح النكره غير المقصوده هذه تنصب اما المقصوده فحكم البناء كما سبق قبل قليل الآن المنادى المبني هذا، المنادى المبني. لاحظوا أنه حينما تكلمنا عن تابع المنادى، رأينا أن أحكام تابع المنادى تقريبا ماذا؟ متعلق بالمنادى المبني. لماذا؟ المصنف رحمه الله لم يذكر أحكام تابع المنادى المنصوب. لأنها ماذا؟ حكم ماذا؟ اتباع المنادى. الأصل في التابع. عندنا تابع وهذا متبوع المتبوع ما هو هو المنادى اليس كذلك ماذا ذكر المصنف رحمه الله في الدرسين السابقين ماذا ذكر احكام تابع المنادى لكن ماذا قصد بالمنادى ماذا راينا المنادى المبني فقط لماذا لان المبني هو خلاف الأصل الاصل يكون منصوبا لانه مفعول به ولهذا قال ومنه المنادى فالف هو ماذا فهو مفعول به في الأصل. الأصل أنه ينصب، لكن لما ظهر فيه ماذا؟ البناء على الضم واضح أو البناء على ما يرفع به ظهر ماذا ظهر؟ تأ تابع المنادى قد يتبعه في اللفظ قد يتبعه في المحل. هذا الاتباع في اللفظ له قيود والاتباع في المحل له قيود قد سبقت. الفهم؟ لم يتحدث المصنف عن عن أحكام تابع المنادى الذي لا يكون مبنياً لماذا؟ لأن المنادى الذي لا يكون مبنياً حكمه ماذا؟ حكمه النصب والتابع ماذا يتبع؟ يتبع المتبوع في كل شيء في في الإعراب واضح فيتبعه في ماذا في النصب يكون منصوباً لا غير إذا واضح المسألة لا. ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكر احكام تابع المنادى المنصوب. لماذا؟ لأنه يبقى على الأصل فترجع إلى النعت وإلى العطف بيان اذا ما حكمه من حيث المتبوعي تجد, ما تجد مسألة واضحة فخص هذا الأمر بماذا؟ ما زال الأمر متعلق كذلك بماذا؟ بالمنادى المبني بالمنادى المبني <تصفيق> لماذا؟ لأن هناك أمور تتعلق بماذا؟ بآخر المرخم فقد يكون على لغة من ينتظر وقد يكون على لغة من لا ينتظر فقد يكون ظاهره البناء على الضم وقد يكون ظاهره الفتح بناء على الفتح مفهوم؟ إذن ان أريد أن أقول إن, تاب إن المنادة المبنى على الضم له أحكام خاصة تختلف عن المنادى المنصور هنا ماذا قال قال فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرف المنادى المعرف حكمه ماذا حكمه ماذا البناء على الضم لما ذكر المصنف رحمه الله هنا المنادى المبني على الضم ماذا تفهم أن غير المبني لا يتعلق بهذا هذا الامر فهم؟ ان غير مبني لا يتعلق به هذا الامر فلا بد ان يكون معرفة وقد مر معنا أن المعرفة في الغالب وإذا كان على المفرد فانه يبنى على على الظم لكن قد يكون معرفه وهو في من باب المضاف كعبد الله هنا هذا إذن يجوز تخيمه الان عندنا المنادى المنادى المعرفه هذا منادى المعرفه نحن الآن حتى الترخيم اولا نتحدث عن المعرفة تكون بأمري العالمية والإقبال عليها والقصد, الإقبال والقصد. يعني نكرى مقصوده مقبلة مقبل عليها واضح الآن الآن المنادة المعرفة قد يكون لاحظوا أن السهمان هنا أو أن السهمين من تحت المعرفة هنا الآن من المنادة قد يكون قد يكون قد يكون آخره تا وقد يكون غير ذلك يعني ليس آخره تا آخره تا نقول يرخم مطلقا بين قوسين إذا أردت أن تفصل تقول سواء أكان من ثلاثه احرف او اكثر او اكثر فيرخم ماذا مطلقا الان غير غير ذلك نقول هنا يرخم هنا نقول آه يرخم مطلقا هنا يرخم بشروط ثلاث وهي اولا ثانيا ثالثا الشرط الأول ها بناؤه على الضم أو أن يبنى على الضم الشرط الثاني العالمية لاحظوا العالمية يعني ماذا يذهب إقبال القصد الشرط الثالث أن يتجاوز ثلاث أعوام هذا احكام هذا الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله باختصار المنادى المعرفه اولا المعرفه قد تكون بالعالميه قد تكون بالاقبال والقصد يعني علم ومق نكره مقصوده الامر الثاني هذا المنادى المعرفه قد يكون اخره تاء وقد يكون غير ذلك وإذا كان اخره تاء فانه يرخم مطلقا دون اي قيد واضح إذا كان غير ذلك لم يكن آخره فيرخم بشروط أن يكون أكثر من ثلاث أحرف وأن يكون مظموما مبنيا على الضم وأن يكون علما فتخرج النكره المقصودة نمثل هذا مثلنا زينب أين نضعها زينب مثلا زينب هي مؤنثة او لا ها تدخل هنا ها لا تدخل هنا لماذا ليس آخر وتاء مع أنها مؤنث واضح فلاحظوا فرق بينهما زينب مؤنث تأنيثها معنوي ليس لفظيا لكن آخر وتاء تأنيث لفظي تاء ما واضحة واضح فيه مربوطه فهنا لا يكون من هذا الباب ليس من الذي آخر وتاء فيرخم مطلقا إنما يكون من هذا الباب ناحظوا عن نا زينب أربعة أحرف إذا هل تبنى على الضم؟ يا زينب نعم تبنى على الضم لأنها عالم إذن فهي عالم شرطة ثانية توفر شرطة هذه هي مثلت أحرف هي مثلت أحرف إذن يجوز ترخيمها ماذا نحذف نحذف الباب يجوز ان أن نقول يا زين ويا زينك كما سيأتي ترخيم ل لزينب جعفر الآن جعفر من أربعة أحرف إذن هل هو آخر تاء ليس آخر تاء إذن من هذا الباب توفرت الشروط نعم توفرت الشروط بني على الضم هو علم واخره وهو اكثر من ثلاث احرف فنرخمه فنقول يا جعفو ويا جعفا واضح كذلك مثلا ها مسيلمه ليس كذاب اخر مسيلمه ها مسيلمه هذا علم ها علم او نقول معرف منادى معرف هل هو آخره تاء آخره تاء إذن يرخم مطلقا يا مسيلمة يا مسيلمو. يرخم مطلقا كذلك؟ هندن. ها كذلك هند ها هند هل هي اخر تاء ليس آخره تاء هل هي من هذا الباب هي من هذا الباب ننظر هند مبنية على الضم هي عالم هل فيها أكثر من ثلاث أحرف اااه في هذا الامر إذن هند لا ترخم واضح هل تقول يا هند لا ترخم هند واضح لا يجوز ترخيمها مفهوم اذن لم تتوفر في هذا الشروط جميعا كذلك ها رمى عمر احسنت عمر يا عمر هو مبني على الضم هو هو علم ليس اخره تاء اذا هو من قسم الثاني لكنه ليس من قسم الثاني لانه من ثلاث احرف فقط فلا يرخم عمر لا يرخم عمر خلافا لبعض النحات والصواب انه لا يرخم لم يسمع عن العرب هذا ها هل, هل نسيتم جميع الاسماء ها كيف خالد خالد من اربعه احرف ها خالد من اربعه احرف يا خالد يبنى على الضم وهو علم ومن اربعه عرب اذا يرخم ماذا نقول ها يا خالي بدنيا وليس يا خالي يا خالي ويا خالو اذا ها إذن ما هو معروف عند العاميه خالو عمه له وجه من الصحه خالو ها. كثير من الناس يقولون هذا خالو اذا هم منادى فيه ترخيم ولاحظوا أن فيه شيء من تودد واضح ولهذا لكم تلك البلاغة أو النكتة في الترخيم <تصفيق> إذا كان خاله اسمه خالد كأنا مثلا <تصفيق> نعم أنا أنا المقصود ترخيم العالم ليست لفظه خالة فلا تلتبس ف لكن اذا كان الخالو اسمه خالد في يختلط الامر ينطبق ما ذكرته إذن آه. كذلك ها كيف الخال في الخال لا هذا اولا ليس علما هذا منادم مضاف خالي يا متكلم هذه وهو منادم مضاف واضح نعم فليس معرفة يا <تصفيق> ثلة ثلة ثلة من أربعة أحرف أي وآخرت وهو علم علام بالاقبال والقصد ثلة أي نعم ثلة إذا, قصد بها إذا قصدت بعينها ثلة بقينها فأي تسترخيبه تقول يا ثلة واضح كما تقول يا ثبة واضح والله إذن هذا ملخص ما ذكر في هذا الفصل <تصفيق> نعم كيف كيف عائشه عوائش ها؟ لا يلخم ولا يلخم لا ها؟ نعم والله اعلم ماذا ماذا قلت جمع عائش ها جمع عوائش ها في النداء يرخى نعم عوائش ها يا عوائي واضح هذه مساله مهمه جدا نعم الاصل انها ترحم الاول الجمع و... وجمع الاناث كذلك جمع التصحيح عفوا عائشات نعم قال نعم هنا ضمنه فاتحلم نكمله سيأتي في الباب الثاني في نحو سلمان ومنصور لا هو المقصود في في عائشات السؤال المفاجئ يخرط الأمور نعم أولا التاء هنا ليست للتانية ماضح التاء ليست للتانية تاء الجمع هذه زائده كذلك ف من عيشات الله أعلم دعنا نجيب عنها في آخر الدرس نواصل ضمن وفتحا ثم نناقش مسألة عائشة هذه مسألة مهمة والله مهمة ضمن وفتحا الضم يعني هو الـ الـ أولا هو ذكر قال بشرط ضمه ذكرنا أن الشروط المنادة الذي لا ينتهي بتاء التعنيف لابد أن يكون مبني على الضم فلك في ترخيم بعد ترخيمه في حركة آخره بعد الترخيمة وجه الوجه الأول أن تجعل آخره آخره ضما أن تجعل آخره ضما بناء على الأصل يعني حركة الحرف المحذوف تنقلها إلى الحرف الذي يليه فمثلا جعفارو يا جعفر حكم الراء هنا ماذا البناء على الضم فإذا حذفنا الراء ما الذي الحرف الذي قبله الفاء فالضم ننقلها إلى الفاء فنقول يا جعفو هذه اللغه تسمى لغه ما من لا ينتظر ما معنى من لا ينتظر يعني لا ينتظر الحرف الاخير لا ينتظر الحرف لماذا لان الحرف حركه الحرف الاخير امامه في الفاء فهو يعني حذف الحرف الاخير ولا ينتظره ولا يوجد سماعه ظهر على الحرف ماذا ما قبل الاخير وكانه هو الاخير وبالتالي لا ينتظر حرفا اخر الان الحكم الثاني هو البناء على الفتح لا نقول بناء على الفتح الحقيقه في جعفر بناء على الفتح والا هو نقول ماذا الضم او بقاء الحرف ما قبل الاخير على اصله فقد يكون مبنى على فتح قد يكون مكسورا قد يكون ساكنا هنا جعف بني على فتحه فهذا الحكم هنا ضما مطلقا وفتحا على حسب الحرف الذي قبل الحرف الاخير فالفتح هنا متعلق بالفاء فلو كانت الفاء مكسوره يقول لك ضما وكسرا ولو كانت ساكنه يقول لك ضماً وسكوناً إذن فالفتح فقوله ضماً مطلقاً يعني لأن آخر المناد العالم يكون ماذا؟ الضم وفتحاً لأن هنا الفاجأة مفتوحه في زينب مثلا تقول يا زينب تحذف الباء ماذا تقول؟ يا زينب هذه لغة من؟ من ينتظر؟ ينتظر ماذا؟ ينتظر حفل أخير لكنه لا يوجد فتبقى النون مبني عنفه تقول يا زين إذا قلت يا زينب يا عفون يا زين هذه لغة بل لا ينتظر لا ينتظر حفل أخير لأن الضم ظهر ظهر على النون في مثلا خالد مثل ما سبق خالد إذا لخمته تقول يا خالي بالكسر تحذف الكاف وتبقي اللام كما هي مكسورة وهذه لغة من ينتظر الحف الذي يأتي أو تقول يا خالو بناء على الضم وهذه لغة من من لا ينتظر كيف نعرب الوجهين؟ سي خالو تقول منادى مبني على الضم في محن نصب واضح منادى مبني على الضم في معالم اصبح لا ننتظرها في الاخير في خالي تقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف للترخيب ماذا وان كان هذا الوجه يجوز في الوجه الاوله في الاول يجوز نقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف واضح لكن لا باس في هذا في مثلا رجل اسمه قماطر مثلا رجل اسمه قماطر عالم قماطر القماطر المعروف هو ما يحمل فيه كتب سميت رجل قماطر مثلا فاذا اردت ان تناديه فتقول له يا يا قمط هذه لغه من لا ينتظر من ينتظر يا قمط تحذف الراء واضح في لغه من ينتظر من لا ينتظر يا يا طوب يا قيمة طوب تبنيه على على الضم ومثله هرقل يا هرق بالسكون لغة من ينتظر لغة من لا ينتظر يا هرقو وهكذا قس عليها إذن هذا ماذا أحكام المنادى المرخ هنا لا علاقة للسرف، لا علاقة للسرف هنا نحن هنا الاستقرار في الأحكام النحوية كلام العرب نقول العرب سمع عن هذا سمع عنهم ترخيم الأسماء المناتات أو التي لحقها نداء وهذه الشروط مستنبضة من كلام العرب من خلال النظر في كلام العرب فوجدوا أن ما أخرى تاء العرب ترخيمه مطلقا ثلاث احرف رخام مو اربعه احرف رخام مو خمسه رخام مو هكذا تزين الكلمه كما سمعتها لماذا لان الحذف يؤثر في الميزان الصرفي جعفر وزنه فعل جعفر لا لا لا يوجد في الصرف لا الالفه نما ليست مقدره نما ظاهره الحركه مقدره اي والحركه لا عبره بها تنظر في اخر الكلمه هل المصطفى الان مرفوعه او منصوبه او مجرور؟ نعم فمصطفى على وزن مفتعل ها ها مصطفى يصطفي يصطفى مصطفى على وزن مبني المجهول اسم المفعول <تصفيق> جعفر فعل جعفر فعل جعفة فعل وزنها فعل ها ثم قال ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان حرفان كم بقي من الوقت كم 18 دقيقه هذا لو كان ها عندي الثامنه ونصف <تصفيق> <تكلم> ها نعم قال ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحو معد كرب الكلمه الثانيه والأحسن ان نرجي هذا الفصل أو جزء الفصل في الدرس القادم حتى لا تختلط هذه المسائل إن شئتم أن نقرأ من الشرح قال رحمه الله في شرحه من أحكام المنادى الترخيم أي الترخيم من أحكام المنادى، وهو أحذف آخره تخفيفا وهي تسمية قديمة وروي أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ونادوا يا مالي أي مالك ليقضي علينا رب يا مالي في الترخيم فقال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم ذكروا الزمقشري وغيره في الحقيقة الزمخشري يكثر من النقلات التي لا تصح وبالتالي هذا ذكر هذا الحديث من باب الاحتجاج هذا النص من باب الاحتجاج أن هذا الترخيم تسميته قديمة يعني حتى عند الصحابة يعرفون الترخيم لا لكن هذا لا يهم قال وعن بعضهم أي عن بعض النحات أن الذي حسن الترخيم هنا أو بعض المفسرين يعني الترخيم في هذه القراءة ان فيه الاشاره الى انهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن اتمامه يعني اهل النار من شدة عذاب لا يستطيعون ان يكملوا هذا الكلام هذا بعيد جدا بعيد نعم وشرطه وشرطه ان يكون الاسم معرفه ان يكون معرفه مقدمه المعرفه انها تكون بأمرين ثم يعني بعد أن يكون معرفه إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه عالمية ولا زيادة على الثلاث وهم الشرطان المذكوران فيما بعد فتقول في ثبت وهي الجماعة يا ثبة كما تقول في عائشة يا عائشة وإن لم يكن هذا العطف على وإن كان ثم إن كان وإن لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط أحدها ان يكون مبني على الضم والثاني ان يكون علما والثالث ان يكون متجاوزا ثلاثه احرف وذلك في نحو حارث وجعفر تقول يا حاري ويا جعف يا حارث تحذفت الاخر والراء هنا على لغه من ان ينتظر يا حاري ويا جعف كذلك ولا يجوز في نحو عبد الله يا عبد الله مع انه علم مع انه علم لماذا؟ لانه ليس مبنيا آه؟ لانه ليس مبنيا وشاب قرناها أن يرخما لأنهما ليسا مضمومين لاحظ بشرط ضمه إذا فهما ليس مضمومين فهما منصوبان في الأول على الـ على الـ آخره والآخر على الحكاية ولا في نحو إنسان مقصودا به معين رجل مثلا إنسان معين لأنه ليس عالما ولا في نحو زيد وعمر وحكم لأنها أحرف ثلاثية ها زيد واضح وحكم واضح لكن عمر ها نعم هي ليست من أصل كلمة للتفريق بين عمر وعمر ولهذا لا تظهر في النصب عمر وعمر لا تظهر في الواو في عمر لا تظهر في النصب لماذا من يجيب ذكرت لكم هذا الجواب من قبل عمر تقول جاء عمر بالواو ومررت بعمر بالواو ورأيت عمرا بدون واو كين ألف نعم ها لا ليس هذا اين الواو نحن نريد الواو وهذه ليست قلب خالدا فيها الف او لا رايت خالدا من اين جاءت هل قلبت عن الواو هل خالد فيها الواو عوض عن ماذا ها الجواب لا يستقيم لان عمر لا ينون وبالتالي لا تظهر عليه الالف في النصف فيختلف عن عمر واضح فيختلف عن عمر عمر تقول رايت عمرا لا تقول رايت عمرا وتقول رايت عمرا, وتقول رأيت عمرا فعمرا تضيف لها الألف دلاله على النصب كما فيها رأيت خالدا وهكذا واضح ومرت ورأيت عزيزا ورجلا كله تضبط فيها الألف التي تدل على تنوين تنوين الـ الـ الاسم إلا عمر فلا تضع عليها ممنوعه من الصرف فلا تنول يضع عليها الفتحه فقط وعمرا تنول ويظهر عليها الألف فلما امتنعت وزالت العلة في التشابه لم تظهر تقول لو لم تكن في عمر الواو فان يقتلط بعمر فالرفع والجر تقول مرت بعمر ومررت بعمر من الذي فرق بينهما الواو فور واحد اذا لهذا اين توقفنا نعم لانها ثلاثيه واجاز الفراء وهو من علماء الكوفه واجاز الفراء الترخينا في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط يعني من الأسماء التي هي من ثلاث أحرف ووسطها محرك قياسا على إجرائهم في نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف ها سقر ممنوع من الصرف ما سلككم في سقر ممنوع من الصرف لماذا قالوا أجروها مجرى زينب التأنيث معنوي ها التأنيث معنوي فإجاب منع الصرف فكذلك قيست على زينب في الترخيم. لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمها لأن هند يجوز في الوجهان هند ودعد ونحوها يجوز في الوجهان لأنها ساكنة الوسط فالعرب في تصريفها ومنعها من صرف وجهات. تقول رايت هندا ورأيت هندا وجاءت هند وجاءت هند وهكذا وقد سمع الوجان في هند عند في, عند في شعر الفرزدق فاجروها مجرى سقر أو سقر جيت مجرى زين ولم تجرى مجرى هند إذن فقال كذلك نرخم حكم وحسن <تصفيق> <تصفيق> كيف لا سقر في التانيث قالوا يعني منع من الصرف تشبيها لها وقياسها على زينب مفهوم واضح من باب التانيث لكن هنا حاتم قيس على سقر واضح حاكم محرك الوسط وصاق المحرك الوسط بما ساق القيصة على زينب في منع من الصرف فنقيس حاكم على زينب في الترخين فنرخم حاكمه نحو هذا ولكن هذا القول ضعيف نعم ثم قال آآ وإجرائهم جمزا لحركة وسطه مجرى حبارا في إجابة حذف ألف في النسب لا مجرى حبلا في إجازة حذف ألفه وقلبها و هذا يحتاج إلى تطوير لكن لا بس قال وأشرت بقولك يا جعفى ضما وفتحا إلى أن الترخيما يجوز فيه قطع النظري عن المحذوف فتبنيه على الضم فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه ويسمى لغة من لا ينتظر ويجوز أن لا تقطع النظر عنه بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه ويسمى لغة من ينتظر فتقول عن اللغة الثانية يعني لغة من ينتظر في جعفر يا جعفاء ببقاء فتحة التألفاء وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام وفي منصور يا منصور ببقاء ضمة الصاد وفي هرقل يا هرق ببقاء سكون القاف وتقول عن اللغة الأولى يا جعف ويا مالو ويا هرقو بضم اعجازهن يعني آخرهن مما يلي الحرف الاخير محذوف وهي قراءه ابي السري الغنوي ويا منصوب باجتلاب ضمه غير تلك باجتilab ضمه يعني غير تلك الضمه التي كانت قبل الترخيم ثم قال ويحذف من نحو سلمان هذا نرجيه إلى الدرس القادم باذن الله سبحانه But yeah.